بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد اخوتي الكرام مرحبا بكم في هذا الدرس الاسبوعي المبارك نسال الله جل وعلا ان يجعلنا من العالمين العاملين وقد انتهينا من الأبواب المتعلقة بحق الجار واليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ في باب جديد وهو باب الكرم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم؟ فقال صلى الله عليه وسلم اكرمهم عند الله اتقاهم أكرمهم عند الله أتقاهم قالوا ليس عن هذا نسأل فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله فقالوا ليس عن هذا نسأل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عن معادن العرب تسألون قالوا أجل أو نعم فقال صلى الله عليه وسلم فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا الحديث هذا حديث جليل وهذا باب عظيم والكرم اخوتي الكرام صفه جليله وشيمه كريمه كان الناس يفتخرون بها وينتسبون اليها والكرم اعم من الجود والايثار يعني هناك, هناك صفات عامه وهناك صفات خاصه صفه الكرم صفه عامه يدخل تحتها الجود اللي هو عكس البخل الجود اللي هو عكس البخل تمام ويدخل تحتها الايثار وهو ان ينفق المرء ما عنده وليس عنده سواه وليس عنده سواه ويدخل تحته اطعام الطعام على حبه وهو ان يطعم المرء وان ينفق خيار ما عنده لكن عنده سواه يبقى الايثار اعمق شويه من ايه اعمق من اطعام الطعام على حبه فالكرم صفه عظيمه جدا ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يفيد اصحابه وان يعلمهم اذ كان بامكانه حينما سئل عن الكرم ان يقول ماذا تقصدون بالكرم لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يستبق في الأمر ليعلمهم أشياء لا يعرفونها صلى الله عليه وسلم وهذا يعتبر جواب حكيم جوابه الحكيم أن يسأل المرء عن شيء فتعطيه زيادة عما يريد ليه لكونه قد جهل شيئا اخص فلا شك انه يجهل ليه ما هو اعم من ذلك فيوم يعطي الجواب وزياده سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الناس اكرم وهنا فائده ايضا انظر الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يسألون عن تلك الصفة لأنها صفة تتعلق بالأخلاق بغض النظر عن الدين تتعلق به بالأخلاق والناس يحبون الانتساب إليها وكان العرب يفتخرون بتلك الصفة العرب كان عندهم الكرم كانوا كرماء جدا وهذا مشهور عنهم في اشعارهم وفي احوالهم حتى في الجاهليه يعني قبل, قبل الاسلام ولذلك لما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرم الذي يعرفون شيئا منه في جاهليتهم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيف إليهم شيئا لا يعرفونه قال أكرم الناس أتقاهم وده موجود فين؟ في الجاهليه ليه؟ لأن التقوى هي مراقبة الله جل وعلا في كل شيء أن تستحضر مراقبة الله يعني دايماً تقول لنفسك إن الله يراني إن الله يراني هي دي التقوى هي دي التقوى هي مراقبة الله عز وجل في كل عمل فإذا هممت بعمل فاعلم أن الله جل وعلا ناظرك ومطلع عليك فانظر في عملك هذا أيرضي الجليل أم أنه يسخطه إذا اختفيت عن أعين الناس وهممت بريبه فقل للنفس يا نفسك ان الذي خلق الظلام يراني ان الله جل وعلا ناظري ومطلع علي قال الجليل جل في علا <تصفيق> قال الله جل وعلا استخفون من الناس ولا يستخفون من مين من الله فجعلت الله جل وعلا اهون الناظرين اليك تخيل جعلت الله جل وعلا اهون اهون شيء عندك ما استحضرتش ابدا ان الله جل وعلا مطلع عليك ولو علمت أن اخا لك صغير أو أن ابنا لك صغير ينظر إليك لما استطعت أن تفعل تلك المعصية فلماذا جعلت الله جل وعلا أهون الناظرين إليك أتدري لماذا؟ لأن التقوى قد قلت في قلبك كلما هممت بمعصية أو بأمر فيه ريبه قد اختبأت واختفيت عن الناس إذا قمت بهذا الأمر فاعلم أن التقوى قد ضعفت في قلبك ولا يزال العبد يعصي ربه ويعصي ربه والتقوى تنقص من قلبه حتى ربما تنعدم في قلبه عياذا بالله اللهم اجعلنا من المتقين فقال صلى الله عليه وسلم أكرم الناس أتقاهم وهذا معنى جديد علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ليه؟ لماذا أكرم الناس أتقاهم؟ لأن العبد كلما ازدادت مراقبته لله عز وجل كلما اتقى الله في جميع أفعاله فلا يتحرك إلا بما يرضي الله وقد أمر الله عز وجل بمحاسن الأخلاق ونهى الله عز وجل عن مساوئها فإذا كنت تقى فلا شك أنك ستتقرب إلى الله عز وجل بكل عمل صالح فتحب أن تكون أكرم الناس فقال صلى الله عليه وسلم أكرم الناس أتقاهم قلت أن العرب كانوا يتخلقون بتلك الصفة الكريمة مثلاً في حديث طويل جداً في صحيح البخاري وغيره يعرف بحديث أم زرع بحديث أم زرع كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسامر مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بيتسامر مع امراته فحكيت له حكاية طويلة خمس ست صفحات في صحيح البخاري حكاية طويلة والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت يستمع إلى امراته ذكرت له صنوفاً من الناس وحكايات كانت بين النساء اتنشر امرأة اجتمعنا وتعاهدنا طبعاً ده مخالف للشرع ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئاً كل واحدة تف تكشف المستور كل واحده تذكر صفات زوجها وهذا مخالف ان ذكرت المراه زوجها بامر سوء فما كان من خير ذكرته ونشرت وما كان من سوء امسكت عنه هذا ما ينبغي على كل امراه تخاف وتحب زوجها ده المشروع المهم من ضمن ما ذكرت كل امراه تقول ما في زوجها اللي تذمه واللي تمدحه فبعض النسوه كن يمدحن ازواجهن بالكرم والجود قالت امراه منهن زوجي رفيع العماد بت مرتفع رفيع العماد طويل النجاد السفره بتاعته السفره طويله يجلس عليها عدد كبير طويل النجاد قريب البيت من الناد بتمدح زوجها بالكرم زوجي بيته مرتفع اي حد يجي يشوف البيت تمام رفيع العماء طويل النجاد سفرته طويلة ممتده يعني دليل على كثره الوالدين عليه قريب البيت من الناد ما رحش بنا حته في صحراء عشان ما حدش يعرفه ولا حد يجيله من الناد يعني قريب البيت من الناس كل من يحتاجه يجده فدي كانت بتمدح زوجها بايه بالكرم واخرى قالت عن زوجها زوجي له إبل له إبل قليلات المسارح كثيرات المبارك إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك يعني بتقول زوجي عنده إبل بتفتخر بكثره الإبل التي عندهم هذه الإبل الإبل أو اقتناء المرء للدواب لسرطين إما أن تكون تلك الدواب معلوفة محبوسة وبتتعلف دي بتتعلف لها حكم في الشرع في الزكاة وإما أن تكون هذه الإبل تسرح زي العرب اللي بيمشوا بالإيه؟ بالغنم والإبل والبقر يصرحون تمام؟ المعلوفة دي موضوعة للشحم عشان تتباع فالزكاه لا تكون في عددها انما تكون في ايه في ثمنها تقدر بالثمن تمام بخلاف الابل اللي هي اللي صرحه دي بالعدد ماشي فيها الزكاه طيب جهة او وجه المدح ان الابل بتاعت زوجها مش مربيها كده علشان يبيع لا ده بيعلفها وسايبها علشان لما الضيفان ايه يذبح بتقول ايه قليلات المسارح ما بتسرحش كتير كثيرات المبارك بركه قاعده بتعلف اذا سمعنا صوت المزهر الرجل ساعه ما يجي بالعصايه بتاعته يسمعوا خبطه العصايه ايقن انهن هوالك يبقى اكيد جايهوا مع ايه ضيوف أي قن أنهنها ولك يعني سيذبحن للضيفان إذن هذه صفة صفة مدح وكان العرب يتصفون بها ولهم أشعار طويلة جدا في مدح تلك الصفة فقال صلى الله عليه وسلم أكرمهم عند الله أتقاهم ونبينا صلى الله عليه وسلم هو اكرم الخلق هو اكرم خلق الله فقد جمع صلى الله عليه وسلم تلك الاوصاف الثلاثه التي ذكرها في الكرم فهو اتقى الناس صلى الله عليه وسلم وهو اكرم الناس نسبا صلى الله عليه وسلم وهو أحسن الناس معدنا صلى الله عليه وسلم فقد جمع تلك الصفات كلها صلى الله عليه وسلم قال أكرمهم عند الله اتقاهم قالوا ليس عن هذا نسأل فقال صلى الله عليه وسلم إذن بتسألوا عن الأنساب هذا أيضا من باب التعليم يريد أن يعلمهم صلى الله عليه وسلم قال إذن فأكرم الناس يوسف ليه كرمه الله بالنبوة فهو نبي وابوه يعقوب نبي وابوه اسحاق نبي وابوه خليل الرحمن ابراهيم فهو نبي ابن نبي ابن نبي فجمع بين تلك الصفات الكريمه نبي وابو نبي يبقى النسب كريم وطيب ومن حيث الصفات والأخلاق فقد ظفر بتلك المنة العظيمة وهي النبوة قالوا ليس عن هذا نسأل ايضا قال صلى الله عليه وسلم أنا عارف أنت عايزين إيه قال فعن معادن العرب تسألون الأمر المتقرر عندهم ولذلك اخرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ليعلمهم قال صلى الله عليه وسلم فعن معادن العرب تسالون المعدن الصفه الصفه التي تربى عليها المر قال فعن معادن العرب تسالون قالوا نعم فقال صلى الله عليه وسلم شوف خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام لان في صفج جبليه يجبل المرء عليها وهناك صفات مكتسبة يكتسبها المرء فربما يكون المرء حاملا لبعض الصفات الحسنه لكنه قد جبل الصفه الجبليه على شيء معين فيظهر عليه مثلا هو بحول يتخلق بالحلم لكن هو من الصفات الجبلية عنده الغضب فاحيانا لا يستطيع أن يملك نفسه فيغضب فيغضب وهو رجل صالح يصلي ويصوم ويتصدق ويزكي ويدعو إلى الله عز وجل لكن صفة جبلية من الصفات المتوارثة يعني من الصفات المتوارثة فيغلب المرض على, على نفسه تمام؟ فقال صلى الله عليه وسلم خيارهم في الجاهلية اللي كان عنده كرم موجود في الجاهلية هيبه كده ايه هيبه هو خير الناس في الإسلام خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام لكن بشرط إذا إيه فقهوا إذا تفقهوا في دينهم لماذا؟ لأن هناك صفات تحتاج إلى التوقف على الشرع في بعض الصفات ممكن الإنسان تكون صفة فيها خرأة لكن يخرج عن حدود الشرع تمام؟ صفات كثيرة يعني ممكن يكون هو كريم لكنه يتعامل بالربا ماشي؟ ويتعامل بالربا ويأخذ المال الربوي ولكن هنفقه ده أن هتصدق به دنا يعني أجهز به الأرامل الله غني عن هذا الله غني عن هذا المال إن الله طيب لا يقبل إليه طيبا فهو هو يظن إن دا من الكرم تمام لكن هذه معاملة غير مشروعه خدت بالك عشان كده قال إيه خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أي إذا تعلموا العلم وعرفوا حدود الله عز وجل أيضا يذكر من فوائد تحت هذا الحديث أن الناس درجات أن الناس إيه؟ درجات وهم يتفاوتون في الخلق والأخلاق والجبلات ويتفاوتون في المكانة ممكن إنسان سيد في قومه له مكانة الشرع أيضا جعل له إيه؟ مكانة الشرع جعل له مكانة بشرط ألا يخالف بمكانته أو يصادم الشرع تمام فإذا كان الرجل سيدا في قومه ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معه بهذه الصورة لكن إذا كان سيدا في قومه ودخل الكبر إليه فإن الشرع ينهاه عن إيه؟ عن ذلك ممكن سيد كريم في القوم بس متكبر عنده كبر هذا, هذا يخالفه يخالف الشرع أما كونه كان في درجة معينة فلا شك أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في خلاف من حيث ثبوته أنزلوا الناس منازله الحديث من فيه خلاف من حيث السبوت وقد قال الله عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحدة وقال الله تعالى ولا يزالون مختلفين وقال الله عز وجل ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا لازم يكون في رئيس ويكون في تحته مرؤوس صح لازم يكون في مدير لازم يكون في تحته اداريين ولازم يكون في عمال فرفع الله عز وجل الناس درجات كل هذا يقره الاسلام بشرط الا يكون فيه ظلم ألا يكون فيه ظلم ولا شك ان المرأة كلما تحمل مسؤولية مسؤوليه فانه سيسال عن ذلك امام الله يعني الرئيس ها مش زي المرؤوس ابدا الرئيس مش زي المرؤوس لانه سيسال امام الله عز وجل عن تلك الرعيه صح ولا ايه يبقى هو اخذ مكانه هذه المكانه التي تبواها في ظاهرها التشريف لكن في باطنها الايه التكليف صح ولا ايه ولذا يقول صلى الله عليه وسلم ما من أمير عشرة أمير يعني رئيس مسؤول عن عشرة حتى لو مدير مثلا بيدير عشرة تحت إيد عمال أو كده ها ما من أمير عشرة إلا ويؤتى به يوم القيامة مغلولا مكبل فيفكه عدله او يوبقه ظلمه الامر خطير صح يفك... الاصل انه يجي مغلول فيفكه عدله او يوبقه في النار عياذا بالله او يوبقه ظلمه ولذا كان عمر رضي الله عنه يقول اني اخشى لو عثرت دابه في العراق تعصرت في الطريق لقال الله عز وجل لي لما لم تمهد لها الطريق يا عمر لما لم تمهد لها الطريق يا عمر سيدنا عمر رضي الله عنه ما كانش بيناه ليه مسؤولية يعني هو يا أمير المؤمنين هذه مكانه لكن يترتب عليها يا إخوة مسؤولية تمام فالله جل وعلا جعل الناس يتفاوتون لكن اعلم أن هذا التفاوت يترتب عليه سؤال أمام الله عز وجل قال البخاري رحمه الله تعالى باب الإحسان إلى البر والفاجر هيبدا وتكلم الآن عن الكرم احنا قلنا الكرم صفة ايه؟ صفة اعم في تحتها صفات أخرى فالإحسان من الصفات التي تدخل تحت الكرم قال باب الإحسان إلى البر والفاجر ده حتى رب العالمين قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم إليهم إن الله يحب المقصطين ومر معنا في حق الجاري حق الجاري الإيه المشرك صح؟ حتى المشرك له حق الله أكبر ما أعظم هذا الدين وما اجله لو تعلمنا حقيقة تلك الآداب النبوية والله لظهرت ولبدى هذا الدين عظيما أمام جميع الخلق كل للأسف قال عن محمد بن الحنفية عن محمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن أبي طالب ماشي لكن ينسب لأمه من بني حنيفة أمه من بني حنيفة محمد بن الحنفية صحابي ولا تابعي تابعي تابعي يعني يعني ما ادركش النبي ماشي صلى الله عليه وسلم على محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان قال هي مسجلة للبر والفاجر اللي هو ايه احسان الايه يعني هل جزاء الاحسان الا الاحسان للبر والفاجر فكل من قدم اليك معروفا ينبغي عليك ان ترد ينبغي عليك ان ترد له المعروف وان ترد له هذا الاحسان ولو لم يكن على دينك ولو كان فاجرا ولو كان كافرا كما ذكرت لكم كما ذكرت لكم الان قال ابو عبد الله قال ابو عبيد مسجله مرسله يعني هذه الايه تنزل تتنزل في البار والفاجر ما يقولش واحد ايه هل جزاء الاحسان الا الاحسان يقول لك لا انا لا احسن الا لمن الا للبار اما الفجر ده مش ممكن احسن له ازاي يا اخي بالعكس بل إن هذا يحتاج إلى مزيد إحسان لعل هذا الإحسان يأخذ قلبه لعلك بإحسانك والله يا إخوة ما وضع الإحسان في شيء إلا زانه ما وضع الإحسان في شيء إلا زانه وما تعاملت مع الخلق بالإحسان إلا ارتفعت عند الله عز وجل وعند الناس رفع الله جل وعلا قدرك وقد تظن انك ستوضع يقول لك طب انا احسن لهذا الذي يسيء نعم قال صلى الله عليه وسلم احسن لمن اساء اليك فلا تقابل الاساءه بالاساءه فالاحسان مطلب لكل الخلق ومطلب لجميع الخلق يعني ان يكون هذا الاحسان سائر لجميع الناس خلاص <تصفيق> قال باب فضل من يعول يتيما نخلص الباب ده ونختم قال باب فضل من يعول يتيما <تصفيق> عول اليتيم ده نوع من ايه ها نوع من ايه الكرم نوع من ايه الاحسان صح نوع من ايه من الصله كل ده دا داخل تحت, تحت الكرم كل ده دا داخل تحت الكرم عشان بس ما تظنش أن الكرم هو الجود فقط لا كل هذا داخل تحت الكرم قال باب فضل من يعول يتيما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله يا سلام شوف الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهدين في سبيل الله فضل عظيم يا إخوة اللي هو التكافل الاجتماعي ده اللي يحدثه تكافل اجتماعي حينما تنفق على يتيم وتكفله اليتيم ده لا شك أنك الآن تربيه وتهذبه طب لو احنا سيبنا اليتامى دول من غير نفقه يبو ايه ها هيصيحوا ويبو اولاد شوارع وبعدين الكنيسه تاخدهم ها تاخذهم هي تربيهم لا احنا ناخذهم احنا نربيهم ماشي يا اخوانا لا ينبغي علينا نحن ان نسارع في ذلك موضوع التكافل الاجتماعي له اثر عظيم جدا طب الأرملة دل لها دحنا في زمان أسأل الله جل وعلا أن يسترنا فيه نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا البلايا والمحن وأن يوسع على الناس وأن يبسط لهم في الرزق الواحد كثير من الناس ربما لا يستطيع أن ينفق على أهله في ظل هذا الضيق صلى الله عليه يرفعه فما بالك إذا كانت امرأة لا زوج لها ما فيش لها عائل طب حينما نترك نحن نساءنا يعني نساء المسلمات الأرامل التي لا زوج لها ولا نفقة لها إذا تركنا هؤلاء هيعملوا إيه هيعملوا إيه؟ هيضيعوا هينحرفوا ستسعى المرأة إلى تحصيل المال من أي وجه من اي وجه وكثير جدا يا اخوان من الانحراف الموجود بسبب مثل هذه الامور والله مصايب مصايب لا احب ان اكدر الاسماع بذكرها لكن بتعرض قضايا كثيره جدا نسمعها وتعرض علينا ونقرأ اكثر منها ارمله مطلقه لا زوج لها طب تعمل ايه تمشي في الحرام لأجل أن تحصل, تحصل المال وهكذا لا لو أنك قمت أنت وسعيت على الأرملة لأصبحت امراه صالحة ينتفع بها المجتمع ولو قمت أنت بتربية اليتيم فاعلم أن هذا جهاد جهاد في سبيل الله عز وجل لكنه جهاد لا شوكه فيه مش تحت الرموء الرماح والسهام وال والرصاص والقاتل لا يبقى ده نوع من الجهاد لكن جهاد ايه سهل لا شوكه فيه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم مش بس كده قال الساعي على الارمله والمسكين كالمجاهدين في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل الله اكبر يصوم النهار ويقوم الليل يبقى مجاهد يقاتل في سبيل الله والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام ها؟ وكأنه يصوم النهار ويقوم الليل ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله النار عن وجهه سبعين خريفا وقال الله عن القائمين تتجافى جنوبهم عن المضاج يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة أعين تقر العين يوم القيامه للقائمين بالليل والناس نيام وقال تدخل الجنة بسلام فيها من قام بالليل والناس نيام لنت عشان تنفق على الأرمان والمسكين تتساوى إن شاء الله عز وجل بنية صالحة مع هؤلاء فهلموا إلى آداب محمد صلى الله عليه وسلم نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من العاملين وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم نكتفي اليوم إن شاء الله بالأدب المفرد بإذن الله عز وجل نكمل في التفسير الإسبوع القادم مع الأدب أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته